موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أنا خلقنا لهم بما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رتوبهم ومنها يأتلون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 إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو فصيل مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أن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 ل شيء وإليه ترجع